بسلامة إمام زماننا الحجة ابن الحسن رجلا الله تعالى فرجه الشريف ولقضاء حوائجكم الشفاء مرضاكم جعلكم الله من زواري أبي عبد الله صلوات الله عليه بالقريب العاجل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد Smith Viadam mazmun Karbala, sallallahu alayk wa ala al-mustashhidin والغيوة العباسية والعبادة سجواتية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعبادة أبي عبد الله مشيا على الأقدام لما يتوجهون إلى كعبة القلوب وقبلة العقائد الحسين بن علي صلوات الله عليه هذه الليلة نحن ضيوف على مائدة ابنه شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقة علي الأكبر صلوات الله عليه ودائما من الزوار رأي لهم أبيات في شجاعة علي الأكبر في شبه علي الأكبر مع رسول الله في عظمة علي الأكبر أسأل الله أن يكتبنا جميعا من زوار الحسين صلوات الله عليه بالقريب العاجل إلى عندك حاجخا خليها في طيات قصيدة مدح علي الأكبر أناذي معي لتعجيل فرج الحجاج للأمان في العراق للأمان في هذا البلد في كل بلاد الإسلام بشفاء المرضى بحق علي الأكبر وهو كريم من كرماء عظماء هم عيال الحسين بن علي صلوات الله عليه ونادي معي بأعلى صوتك قال وهل ولد من حادر طباع وقالوا هل ولد من حادر طباع وقالوا هل ولد علي الاكبر يا مهد الطيب والطاعه وقالوا هل ولد قالوا هل ولد قالوا هل ولد يجبل عليهم من, يجبل عليهم من يجبل عليهم وعلي الأكبر من يجبل عليهم وعلي الأكبر قالوا له محمد صلى الله عليه وسلم على محمد من يجبل عليهم قالوا له محمد هذا له حيدر جرد صارمة وعلى الجيوش افتار والميدان ظلت ترجي في وقالوا هل ولد من حيدر اطباعه قالوا هل ولد هني قالوا هل ولد علي الأكبر يا مهدي الطيب والطاعة وقالوا هلوى لك؟ هني قال لك؟ قالوا هلوى لك؟ لك؟ قالوا بيرسوم من النبي المختار قالوا بيرسوم من النبي المختار وكل من شاف شكله بالوصف يحتار بدرل بالسماء وجهه ويشع أنوار بدرل بالسماء وجهه ويشع أنوار وخير الدنيا كلها بنور إشعاعه وقالوا ولد من حيدر قالوا هل ولد قال الأكبر يا مهجد الطيب والطاعه قالوا هل واله <تصفيق> قالوا هل واله شن <تصفيق> جود الحسن جد لي وصفون صلوات الله عليه شن جود الحسن جد لي وصفون وكان نحسيا مني حارب فنون وكان عباس عم بخزرة عيون كان جود الحسن جد لي وصفون وكان نحسيا مني حارب فنون وكان عباس عم بخزرة عيون وكان حدر علي بمن وكان حدر علي من يشمر ذراعه وقاله هل ولد لك حدر أطباع قاله هل هو لك أطباعه على الأكبر يا مهد الطيب والطاعة وقاله هل ولد لك فاعه وقاله هل هو من نيهد تظل تركع له الحومة ابن الحسين هذا علي الأكبر صلى الله عليه وسلم من نيهد تظل تركع له الحومة والعدوان كلا تخاف من يومه وبالحملات طبع يصير جدوم وبالحملات طبع يصير جادوما وعلى العدوان سياف يطيح طرقعا وقالوا هل ولا قالوا طرقعا قالوا هل ولا على الاكبار يا مهدي الطيب والطاعة وقالوا هل ولا قالوا طرقعا هل ولا قالوا هل ولد؟ قال امامنا وسيدنا ومولانا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه على من في ولان الحسين عليه السلام، بكم أمتت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها. وبكم ينزل الله الغيث وبكم أمطرت السماء رزقها إذا عندك صلوات حيدرية صل على محمد وآله خير البرية نعم على الإنسان أن يخلص لأهل البيت عليهم السلام بعد معرفتهم ومعرفة مقاماتهم أن يتوفق إلى الإخلاص لهم والاعتماد عليهم صلوات الله عليهم أجمعين وما نال ما نال أصحاب الفضل من أصحاب أهل البيت المقام السامك والدرجة الرفيعة إلا بما كانوا يكنون في صدورهم من الإخلاص لأهل البيت عليه السلام بل في الروايات الشريفة حتى الأنبياء الأنبياء في روايات أهل البيت عليه السلام لهم أبعاد نحن نعتقد بعصمة الأنبياء بشكل عام ونعتقد بأنهم من قبل الله مبعوثون وعلى تعبير القرآن المجيد لا نفرق بين أحد من رسله صحيح لكن لا نعتقد بأنهم على مقام واحد ولا نعتقد أنهم يوم القيامة تكون مراتبهم على خط عرض واحد لذلك في الروايات الله تبارك وتعالى فضل الأنبياء بعضا على بعض بما كانوا يعرفون من مقامات محمد وآل محمد الله سبحانه وسلم على محمد. محمد هذا منهج إلهي مع الأنبياء ونفس المنهج اتخذه الأنبياء مع أممهم يعني الأنبياء ما قرب أحدا أكثر من غيره إلا لما كان يعرف ويقر بكراماتهم التابع لكرامات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. طيب. واتخطر المجلس هم ذكرتك السبب ليش الله تبارك وتعالى اختار من 104,20 ألف نبي خمسة يسميهم القرآن العزم منه قول العزم من الرسل. أقول العزم يعني أصحاب الإرادة لأن العزم باللغة على أنواع أقول عزم بمعنى الإرادة وأقول عزم بمعنى القسم يعزم عليه أن يقسم عليه ولذلك واحدة من أسباب تسمية السور التي تجد فيها شنو السجدة بصور شنو العزال لأنها تبدأ بالقسم على كل حسنا ما دام ذكرت هذه المسألة أكفت قضية تخص النساء دائما نحاول نتعرض لها تجو قالت أنا أدرس بالمدرسة يوزين أدرس دين بجانا درسين دين زين أنا مكلفة من قبل المدرسة والوزارة على أن أقرأ هؤلاء الأطفال سورة فاتحة مثلا نفرض مدرسة زين زنان غير طاهرة يصير يا أبي شنو قرار الوزارة أو قرار المدرسة أو كذا يصير أقرأ ما يصير قرار الله أعلى من قرار كل أحد حسن أنت ذات درسين فهذه اليوم لا تقري قرآن أقررهم قصة نبي من الأنبياء ما مجبورة تقرين شنو؟ قرآن هي اللي راح تتحملين وزر راح تتحملين إثم على كل فهذه القضية أن العزم قد يراد منه الإرادة وقد يراد منه القسم طيب في الروايات الشريفة كنت لك ذكالتها بس إشارة أن الملائكة ضجت إلى الله تبارك وتعالى في عالم الذار على قضية قتل الإمام الحسين عليه السلام وقالوا إلهنا ألا ناصر له فكشف الله لهم عن أولاد الحسين عليه السلام التسع، وكان بينهم واحد منهم قائم يصلي في وسط هذه الحلقة المعظمة المقدسة فقال الله تعالى للملائكة والأنبياء الذين رجوا إليه بهذا القائم يعني بهذا الواقف أن تقم من قتلة الحسين فسمي الإمام الحج بالامام القائم عجل الله تعالى فرجه هذا واحد من الأسباب وإلا قضية الأسباب فعزم خمسة من الرسل على نصرته أول خمسة أنبياء عزموا على نصرته هم أولو العزم من الرسل وعلى رأسهم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله فأكرمهم الله بالرسائل يعني شيء تدلقوا هذه الرواية مو بستوظي النبي على نبي لا حتى كينونة النبي رسولا مرسلا أيضا يرجع للاعتقاد بأهل البيت سواء المناقب في المظلومية أو المناقب في غير المظلومية التي تصيبهم صلوات الله عليهم أجمعين على كل فروايات الروايات الشريفة هؤلاء الأنبياء كلهم من شيعة أهل البيت دون استثناء والقرآن يشير إشارات وإن من شيعته لإبراهيم لا أصلا هي هاي العاية المباركة في الروايات الشريفة يوم من الأيام إبراهيم ناجى الله تبارك وتعالى فكان مما قال للرب جل وعلا قال إلهي أنا الذي بنيت بيتك وبنيت لك سبعين مسجدا يعني هذا العمل يكفي بنيت الكعبة ويرفع إبراهيم الطلاعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وبنيت سبعين مسجدة هس السبعين إما السبعين العددية اللي مالها واحد سبعين أو السبعين القرآنية إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يعني السبعين الكثرة التي لا نهاية لها يقول الإمام الصادق عليه السلام فنودي يا إبراهيم من تبني الله قال صحيح يا إبراهيم أنت بنيت الكعبين صح أنت بنيت المساج الصح ولكن هل أطعمت جائعا من شيعة علي هل كسيت عريانا من شيعة علي فقال إبراهيم إلهي إني لأعلم أن علي لم يولد بعد قال نعم صحيح علي لم يولد بعد قال اللهم شرفني بالنظر إلى نوره هاي واحدة من معنى أنه إبراهيم من خواص على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يختص بالنبيه صلي على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وألمى وأزكى وأسنى وأتيب وأطهر وأكثر وأوفر ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم شوف هاي القضية نفس القضية عيدة الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشرة تلا هذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم إبراهيم الكل هو رسول الله وإبراهيم الفرعي هو خليل الرحمن تبارك وتعالى اللهم شرفني بالنظر إلى نور علي بن عبي طالب صلوات الله عليه والله شرف إبراهيم في كثير من الأمور وكذلك لنور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض في بعض الروايات شنو هذا الملكوت هي هاي الرواية فكشف الله عن باصره فأبصر عرش الرحمن فرأى قناديل منيرة يستنير بها عرش الله فقال الله له يا إبراهيم أترى هذا القنديل المتنور قال نعم يا رب قال يا إبراهيم إن نور هذا القنديل الذي منه نور المشارق والمغارب إنما هو روح علي بن أبي طالب حيثني صلى الله عليه وسلم إلهي أرى قناديل كثيرة أنوار أولاده الأئمة وعلى قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي وأرى أنواراً أخر أنوار أحبابهم وأتباعهم والمعتقدين بهم هنيئاً لكم نوركم يرجع إلى نور أمير المؤمنين اللي يرجع إلى نور رسول الله اللي يرجع إلى نور الله هاي سلسلة الواقع ما ندقول الذهبية لأن السلسلة الذهبية بينها الإمام الرضا خلاص هم أهل البيت لكن هاي السلسلة في طول السلسلة الذهبية. أن الإنسان شرف أن يعود وأن يرجع إلى نعم أهل البيت لذلك إبراهيم لما عذرى عظمة نور الإمام قال اللهم اجعلني من شيعته فقال أنك من شيعته من صار النداء إنك من شيعته أرسل إليه جبرائيل نزل جبرائيل قال يا إبراهيم وصلت مقاما عظيما طيب وإن الله تعالى بهذا المقام سيجعلك خليله. قال لي يجعلني خليلة قال لي نعم قال شنو علامات الخليل قال لي تحيى له فلذلك سأل قال ربي أرني كيف تحيي موتا وممتع الموتا أولن تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بالخلة توجدت لي شون, شون عبارة عظيمة وإلا إبراهيم عالم وهو يروي أن من قبله أحيى الله الموتى لكثير من الأنبياء ألم تؤمن؟ ولم تؤمن نعم ولكن قلبي كي يطمئن من تقول سكر يعني أقول من تقول أكو إحياء موتى يعني أكو خلة فلذلك الله استجاب له قال خذ أربعة من أربعة من من الطير إلى آخر ما لا تدخل في قضية إبراهيم الخليل عليه السلام. أريد أقول أن إبراهيم لما طلب من الله هذا نزلت فيه هذه الآية وإن من شيعته لإبراهيم شيعة من شيعة علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه تعالى عليه. إذا هيك قصة توضح واحد من أعاظ من الأنبياء أنه وصل إلى ما وصل ببركة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. وأي أمر ينسب إلى أهل البيت ينال الحظوة الحظوة الآنية والحظوة التي تشمله إلى أن يموت بل وبعد الموت والله عندنا روايات في ثواب زيارة الحسين عليه السلام عظيمة أرفلك عسر يعني ما ليذكر رواية حتى الوقت باخذ لك وقت رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تقول مجرد أن يستعد الزائر للتهيأ إلى الحسين يناديه أربعون ألف ملك من الله أنبشر يا عبد الله بالجنة ويستغفرون له ويصلون له وكان في أمان من الجنة. والعنس هل ستقول مو البعض يروحون يموتون هنيئا لهم حصلوا الشهادة هنيئا لهم نطلب من الله أن نموت على طريق الحسين صلوات الله وسلامه تعالى عليه هذا رواية رواية ثانية تجعل النخقة ربام الصادق علي يقول كل درهم تنفق في زيارة الحسين الله يعوضك سبع ماء الدرهم مثل كسبع سنابلة كل سنبلة أنبتت ما أتى حبة شوف هاي السبعمية من ذلك السبعمية تيجي رواية تقول إذا عاد من كربلاء المقدسة نوديه بشراك بشراك أن استأنف العمل خلاص غفر لك ببركة أبي عبد الله صلوات الله عليه والروايات والروايات على كل فهذه الموجودات قائمة بذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه تعالى عليهم أجمعين الإمام الصادق في هذه الزيارة اللي بعض العلماء يقول مستحب لخوة مضامينها أن تتلى وتقرأ ليلة الجمعة هذه الزيارة اللي بيها أشهد أن دمك سكنة في الخلق اللي أولها السلام عليك يا حجة الله وابنه حجته إلا أنه تقول أشهد أن دمك سكن في الخلق واشعرت له أظلة عرش وبكى له جميع الخلائق إلى أن يقول الإمام يقول بسببكم يا أبا عبد الله بسببكم يا أهل البيت حقيقة مولانا قراءة الزيارات تلاوة الأدعية مناجات أهل البيت عليه السلام هي التي تحصل للإنسان الاخلاص. لذلك أهل ذا معذورين في كثير من الأمور بهاي الأمور ما معذورين لأن واحدة من أسباب قراءة أدعية وزيارات وروايات أهل البيت عليه السلام أول أمور تدفع الابتلاء عن المؤمن، الابتلاء يرفع ببركة ذكر محمد وآل محمد. صلوات الله عليه. الأمر الثاني تحصيل معرفتهم أسرار في الأدعية. أسرار حتى العلماء من يجون للأدعية يقولون الأدعية على قسمها أدعية أهل البيت أكل أدعية يسموها الجامعة جامعة يعني جامعة لكل الفضائل وخصوصا أدعية التي تتعلق بالإمام الحجي عجر الله تعالى فرجه وبالذات أكدوا على هذا الدعاء اللي بدايته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفنى نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفنى نبيك على نسخة رسولك على نسخة فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك على نسخة ما عرفت حجتك اللهم عرفنى حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني. أكد العلماء على أن المداومة على هذا الدعاء يورث الإخلاص في الإنسان والانسان إذا حصل على الإخلاص على تعبير العرب أخذ قصب السدق في الكمال هو هذا اللي في ذلك فل يتسابق ويتنافس متنافس هو في محبة وفي ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فالإمام يقول بكم تنبت الأرض وأشجارها يا أرض ويا شجر المجلس ما يسعفنا الوقت دي. العرفاء يقولون الأرض يعني القلب ما تكلم عن الأرض لأن أعتمد على حضورك المجارس الحسين وهذه الأمور إن شاء الله تمثقف بها خلنا أصلها معنا أدب العلماء يقولون السماء هي العقل والقلب هو الأرض على تعبير القرآن إذا هاي المعرفة تتأتى بالأدلة الشرعية من موافقة هذا العقل التابع لأهل البيت وتمطر بركاتها على أرض القلب بكل قوة فعل قوة شنو رد فعل القرآن يقوله تزت وربت هاي الأرض القلبية تهتز وربت تنبت بها أشجار ذكر أهل البيت، أشجار ذكر أهل البيت، المعرفة تكون راسخة كرسوخ عروق الشجرة في الأرض. هذا واحد من تفاسير علمائنا من يذكر هاي المسائل. لذلك يقول التمن زور الإمام الحسين عليه السلام زور زيارة على المعرفة. من تقل بكم تخرج الأرض ثمارها يعني قلبي ما يحقق ثمر الإيمان إلا بك يا غريب كربلا مو هاي الأرض هاي الأرض من التفاسير القليلة الأهمية وإلا الحقيقة الإنسان يحشر على مه هذا. خلي عبرون عنا بشجر اليقين. اذا إلى نعرف اهل البيت وهذه المعلمة انظرت علينا انظار البركات نبتت في قلوبنا اشياء معرفتهم. كيف قمنا من حقية محمد وآل محمد حجر. الله صديق على محمد وآل محمد. اذا مجلس نقول هذه مسألة ما ما يحصل عليها إلا واحد بالكثير من المسائل. الرحمة خوازي من النبي قال هذا معه هذا كلنا ببركة ما ببركة التسامح في الإسلام. لذلك <تصفيق> قضية الزيارات التي شغلت عنهم علي السلام على الوعد العفوي على الوعد التروي على الوعد الأبعاد هي اللي تسحبنا إلى حيث الكمال نعم. الحقيقي إلى حيث النجات الحقيقية ببركة زيارة الحسين، اللهم تمنى من سوالي ومن سوالي سوالي إلى ما تقدر السور، والله يقولها بحق الحسين وروح سورة زايد للحسين في حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وسطر هذا المعنى يقول يوم العيارة. الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والتأليم مذكورة سأل جماعتها قالهم أبو عاشم الجعفة إذا كان أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام هل جاء من كربلا؟ كان رايح مكربلا قاله قال قلوا بنا نمضي إليه الإمام الحسن العسكري العسكري العظم تلك قلت بقول سيدي أمتال إمام المخصوم أنت القدوة؟ قال صحيح ولكنه زائر الحسين إمام العظم له يروح يزور زوار الحسين فإحنا ذا من توفق الطليل بحق الحسين عن ذكر البديل زور زوار الحسين من لم يستطع زيارتنا نار فليزور صالحة. موالينا فإن في زيارتهم زيارة لنا كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه تعالى علي لكن أسأل الله بحق علي الأكبر أشبه الناس برسوله وحبيبه المصطفى خلقا وخلقا ومطبقا نقول قلنا قد من زوار العزين إن شاء الله بالبركة الصلوات الحيدرية ونبتت ثمرتها وأبسانها في قلبي بنبي الولاياتك إذا نعتمد بهذا إيه إحنا بعمل مئة من مئة من زوال الأشياء أما إذا نذهب نزول مع النائل العدين فما قدر دموعنا مالع على قول الشعر الواحد ينجي لأجل تحصيل زواب قال أصلاً لا أشرب أصلاً لكن أحد يبكي, له يبكي لا يبكي عيني لا لأجله هو هذا الحقيقة. نوصل نسال الله الناصر العليم السلام. أنا كلنا نأتي لكي ينواصي محمد في مصائب الحسين عليه السلام. وواحد من أعظم مصائب أبي عبد الله هذه المصيبة العظيمة الأكبر. صلوات الله وسلامه الله تعالى عليه. هذه المصيبة اللي هزت الحسين عليه السلام. خاتمان في الطرف اليوم العاشر أعطيا من قائدين إلى جمديين خاتم من قائد الكائنات في زمانه ولازال وهو الإمام الحسين عليه السلام هذا الخاتم الشريف أعطاه إلى علي الأكبر بعدها قال له وشكى إلى قضية العرش، فأخذه الإمام واحتضنه وأعطاه آت ثم قال أبو علي مص مصعد الخاتم، فمسه فبكى فقال إن لسانك أو إنك أعطش مني ثم قال ضع لسانك على لسان القدير معروف، لكن حدث أشكا عنك بما جرى. والله رب المقتدي يقولون هاي الراجل موهوب يقولون الحسين عليه السلام ما شاب شعره قبل يوم العاشر كله لكن لما قتل علي الأكبر شاب كل شعر الحسين عليه السلام هاي موجود هذا المقطع كل هذا مذهل احنا ما نعرف قيام علي الأكبر ولا منزلته لما رآه الإمام شاب كل شعره على هذا تمثال أن عمر بن سعد نحن تضع على قضي ينفصل الوقت ما يسع لأن علي الأكبر لما برز وجاتل الإمام الحسين عليه السلام الإمام مجرد أن أخذ يرمو إليه استدرد دموعه على الأكبر عن فرس جر الإمام قال له لي علي ترجل عن جوابك لي يجري الإمام الصادق عليه السلام أكبره روايات اسمح لي أعيدها إذا قاليها أعيدها لأنه ذكر فإن الذكرى تنفعه المؤمنين الإمام الصالح عليه السلام يقولون أهل الدنيا لذة. لا لذة في الدنيا فلا الدنيا النساء العاقل يبحث عن هذا الداعب وقد قال قبلي أمير المؤمنين أن لا في الدنيا خب شوف هاي الدنيا ابن جام أسد الله الغالب علي بن عبشق قالوا عليه السلام هنوزن هاي الدنيا بتزالبوا الحسنين سلام الله عليه لما نقل خلقتك فلا فلا رجعتني فيها. لما يجلب ابن عباس والله إن خلافتكم عندي أهور علي من عفتي عنز. والكلام من الرومي أميرونيت أمير كم بميزان عشان يتكلم بالميزان. شنو ميزان الدنيا عند أميرونيت؟ هاي الدنيا بقاطع عليها الجازع. ويسرع كلامه بعد المعلم الصديق يهجر صديقة يأجل أفلوس بلزار خليلة صار نفسه بعد ما محط يعرفه يجيب نعمل وأخوه أمه يساعده هاي الدنيا اللي أحبه من شركة بيه في كل من عرض. هاي الدنيا في ميزان أمير المؤمنين بأي معيها دخل علم بيكتب نفس السؤال قال يا عمي المؤمنين في الدنيا نت قال لا نت في الدنيا يا مين ثم قال أوجدي شوي بي شوي بيا شوي ريحني بي شو فيك شي السلام حاطط مجازي دارس عبد علامة بحتاج الصعودون هم من الحنة بدهم الفقر بدهم الجوع وتسووا القضية هينا هم الغربة وغير قال لا أوجدني شو لذلك حال قال يا غيثم إن كان للدنيا لذة فلذاتها في ستة أشياء لا سابع على إذا أدعي هلذة وهمون لذة حقيقية مجالسيات لذتها في ستة أشياء لا سابع على طيب شنو لذا الدنيا على الأمير المون قال له فالمتعوم والمشروب والمنقص والمشروب والمنقر والمنقوة خلال الله ثم يبدأ يوزنها بمعيار دغير وهو أقل بلاكة فلنشوف الله تستعلم أنه نزعر عنها لول مرمضة زوجهات لول تعصيه لول أخوي أختي ما الله في ميزان المؤمنين قال يا بي ثم ما أفضل المطعوم قال العسل حسن هم طعام هم دور ثم قال له وما العسل إلا رجيع نحن هذا العسل اللي هذا العسل هذا الطعام هذا أحسن طعام في الدنيا هذا هذا الدنيا هذا الشعار هذا الشعار من حق يقول الإمام الحسين ألا أحد يتحى له اللماظة لأهلها يشمر الآسف المسلمين لماظة تعلموا شنو اللماظة؟ هذا أجبك الله الدم في القعم الفاسد اللي بين الأسنان شاهدوا شوني هكذا الإمام الحسين يقول للآسف تبعيني مثل مثل اللماظة النتة اللي بين الأسنان فيقول ما يقول لأرض وعدم سوى شيء يقول هاي هي أسرع هذا المبدأ هذا المبدأ فيقول أنا مثلا طعام قدامي قال نح طيب هذا أفضل يا مثما أفضل المشروب قال الماء قال أسرعته ولكنه يشرب بالبر والفرجان وقد يمنع البر من الماء ويشرب كما منع الإمام يا مهما عظن الملبوس قال الحرير ولا, أحسنت ولا أحسن ولا كنه نسيج حشر أحسن نوعية من افطش حشر حشر الحمد لله هو هذا من الأسئلة المعطبة حتى كنا أنه الدنيا لا تعادل عند الله جناح لو كانت الدنيا تعادل عند الله جناح بعوة ما سقى فيها كافراً شربة ما أقول لك يا فيثم ما أفضل المشهور قال المسك قال وليس المسك لله دمز حيوان دمزة نجس هذا أفضل أفضل بالدفن هل يخبرونه هل يتعالي حالة يا منهم يعمل إذا ما أفضل المركوب قال الخير قال يكفيها أن أصحابها يقدمون عليها شؤما لها تكفيها تكفيها تكفيها ما قلت أنها لا يزال دائما تنجي نفسها وتنجي أصحابها ديناها على المشكلة العالم الأخيرة ومضي حياة مشكلة العالم كلما هاي العبارة اليوم اليوم كل اليوم العالم مصد مجتمعات البشر مو مشكلة سياسية ما العلاقة السياسية تتكلم عن المجتمعات احنا كمسلمين واحنا كبشر العبارة الأخيرة تمنا قال يا ميثم ما أفضل إلا مبالغ في مبالغ خلاص آي الدنيا الأمير والمغال هذا نزام أهلي فلذلك بالهبور فير أغلقتك ثلاثا لا مجعتم فيها فالإمام صادق عليه صادق عليه صادق عليه صادق عليه صادق عليه أنه هو للدنيا قال ليش أقول واحد قبلها سيدة او جمدي باق قال ان كان فيها لذة راح يطيلها لذة حقيقية لكن لذة معنوية لكن لذة كان شنو مردين داني هم يولدها بها لذة لذة معنوية وشيء واحد ان كان الدنيا لذة هي لذة النظر تعالى يلزق المؤمنين ولا حبنا أهل البيت ولنتبه عمنا الذكر أول الأنفة أما إذا الوالدان هم فارغان عن معرفة أهل البيت عن القرآن عن أخلاف الإسلام وفقا فاطل الشيء لا يعطيه فالإمام يقول يوبيانا على دين الله حبنا أهل البيت حتى يدرج بينا يدينا فيغدران إليه من الأب والأمر يشوف أبنى المؤمن من تمشي أمامه يقول هذا الحس الحساس هو هذا ندت الدنيا لذلك الإمام الحسين لما احتلت صديوه الهم أراد قليلا أن ينفس عن هذا الهم الذي لا راه يعتمد لما مر علي الأكبر قال بني توجه عن جوادك ومشي أمامي بعض الخطوات. من ما بمن ليش؟ يريد شوية في عالم آخر مع علي الأكبر أخذ يمشي أمامه والامام يصفق راحة على راح ويقول لا حول نشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقاء الى اخر كلامه على كل الفهم علي الالبر الامتة في القراص مرس مشقتا سيفا سلوات الله عليه قائلا عليك من السلام. والمفهد الخاتب الثانية. وضع عمر بن سعاد. وعنى عمر بن سعاد يقول له الحكى وما رأيت هذا ابن الحسين كيف افتك بالشجعان منا? هلان تستطيع المبارزة انتبه ابن سعاد. قال la, la, la. المسنين والحاضرين ومن أصعد منهم بالدعاء.